الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن قصص القران العظيمه قصه نوح عليه السلام مع ابنه في سوره هود قال الله تعالى حتى اذا جاء امرنا وصار الثنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينه من مود فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اخلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فنادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك إلَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ مَا لَيْسَ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ الَّذِي كَانَتْ دَعْوَتُهُ بَعْدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام حتى زين الشيطان لقوم نوح عباده الاوثان فصوروا الصور لصالحيهم على هيئه الاصنام فعبدوهم من دون الله كانت دعوته الى التوحيد يا قوم اني نذير مبين اني لكم نذير مبين ان اعبد الله واتقوه واطيعون يعبد التوحيد وتوثير الله ما لكم لا ترجون لله وقارا يوضح حال نفسه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا فتقون إني لكم رسول أمين وأنه لا يسألهم أجرا فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله فقد كانت دعوته دائما ليلا ونهارا وكانت دعوته سرا وجهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كما قال رب إني دعوت قومي ليا ونهارا لقد كانت حقيقة دعوته انه ينصح قومه ويقول لهم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم انسان الله يريد ايه هويكم هو ربكم واليه ترجعون لقد كان موقف لقد كان الموقف موقف قومه منه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من اعراضهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسر وعابد الذي نتبعوه فقال الملى الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي بدون تحقيق ولا تصديق قالوا عن نوح انه ظالم قال الملى من قومه اننا لا نراك في ضلال مبين اتهموه بالجنون وقالوا مجنون والسجر قالوا انه يبحث عن جاه ومنصب فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم خان فاباءهم آب فقالوا ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وهكذا سئم منه ومن دعوته وقالوا يا نوح لقد جد قد جادلتنا فاثرت جدالنا لقد ابتلي نوح في اقرب الناس اليه بزوجته الضاله ضرب الله مثلا للذين كفروا راس نوح وابنه الكافر ونادى نوح ابنه وكان في معزل اليابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لقد لبث فيهم 1000 سنه وفي النهايه امر بان يصنع السفينه بوحي من الله ودعا على الكفار فاهلك الله اهل الارض من اجل دعوته عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فارسل الله الطوفان على اهل الارض فهلاكوا جميعا وايضا فانهم كانوا يسخرون منه وهو يصنع السفينه فيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون سيجيبهم بالقوه ولما ركب السفينه وآذن الله بهلاك اهل الارض الا هؤلاء الذين كانوا معه جاء امر الله وصارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وهكذا فان هذه البهائم والحيوانات كانت على سفينه نوح بالاضافه الى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 مصرون على الكفر العظيم ولما صارت كنور وانزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الارض عيوناً حتى التنانير وهي محل النار صارت تنبع منها المياه حتى افران النار تحولت الى ينابيع للمياه <تصفيق> والتقى ماء السماء مع ماء الارض فقال الله تعالى والتقى فالتقى الماء على امر قد قدر وهكذا ما امن معه الا قليل وركبوا في السفينه وقال نوح لما اقلعت اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله ترسو على وجه الماء وبسم الله يكون رسوها ومنتهى سيرها ولهذا تستحب التسميه في ابتداء الامور عند ركوب السفينه وعلى الدابه وقال ان ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر ركوب المؤمنين في هذه السفينه وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا الماء الذي طبق وجه الارض حتى ساور وس الجبال وهذه السفينه على وجه الماء سائره باذن الله وتحت حراسته وعنايته سبحانه وتعالى انا لما فضل ماء حملناكم في الجاريه هذه السفينه التي تجري لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه لقد ادرك ناس من لقد ادرك ناس من البشر بعد نوح عليه السلام هذه السفينه واجعلها الله تذكره فتره من الزمن تراها البشريه وان اجدادهم كانوا قد نجو فيها ذرية نوح عليه السلام فقط الذين بقوا يتناسلون وكان نوح ابو البشريه الثاني وعندما راى نوح ولده الضال التائه الشارد وكان في معزل يا بني خاطبه بلهفه الابوه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فاجاب ذلك الولد الضال العاتي الزائغ المعرض سااوي الى جبل يعصمني من الماء مغرور ولكن هل نفعه ذلك اعتقد بجهله أن الطوفان لن يصل إلى رؤوس الجبال قال سآوي إلى جبل معصمني من الماء ظن أنه إذا تعلق برأس جبل نجى من الغرق وهذا تكذيب منه لأبيه أنه لن ينجو أحد إلا من ركب في السفينة قال له أبوه ناصحا لا عاصم اليوم من أمر باه إلا من رحم وقال <تصفيق> ليس معصوما من امر الله لا عاصم فاع بمعنى مفعول لا معصوم مثل قاعم مطعوم وكاس يعني مكسور لا عاصم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اغرق اهل الارض بما فيهم ولجنوح هذا الكافر وغيظ الماء شرعة النقص وقضي الأمر بهلاك الظالمين واستوت على الجودي هذه السفينة على الجبل المعروف في أرض العراق بين دجلة والفرات وقيل بعدا للقوم الظالمين وهلاكا وخسارا لهم ولا ذا نوح الرب سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غلط قال ربي إلا ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ولكن ولدي عليك ووعدك الحق لا يخلف اي كيف غرق هذا الولد فلعله حملته الشفقه وان الله وعده بنجاه اهله وظن ان الوعد للعموم يشمل كل اهل من امن ومن لم يؤمن فجع بهذا الدعاء ومع ذلك فوض الامر لسكمه الله البالغه فقال وانت احكم الحاكمين وذهب بعض المفسرين الى ان ابي نوح عليه السلام كان مسلما في الظاهر كافرا في الباطن وانه منافق وان نوح سال ربه باعتباره يظنه مؤمنا وفهم بعضهم من قوله لا تكن مع الكافرين اي لا تكن ممن لسنا منهم ذكر عن الحسن ان ابن نوح كان منافقا والله اعلم قال يا نوح انه ليس من اهلك الذين وعدت بانجائهم لانني وعدت بان جاء من امن من اهلك ولهذا قال تعالى واهلك الا من سبق عليه القول منهم فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالموت على الكفر لمخالفته لابيه قال ابن عباس انه ليس من اهلك اي الذين وعدتهم الذين وعدتك بنجاتهم انه ليس من اهل دينك وولايتك ليس منهم اصلا لان مدار الاهليه على القرابه الدينيه ولا علاقه بين المؤمن والكافر تنقطع العلاقه اهلك في الحقيقه يا نوح الذين بينك وبينهم قرابه الدين انه عمل الغير صالح هذا الذي عمله الولد او انه يا نوح دعاؤك هذا عمل الغير صالح وفي قراءه انه عمل اي الولد غير صالح فهذا يدل على فساد ولده وكفره فلا تسالني ما ليس لك به علم يا نوح لا تعلم عاقبته وهل يكون خيرا ام لا اني اعظك ان تكون من الجاهلين نوح ندم اسد الندم قال رب ابني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ولهذا فان نوح عليه السلام لم يكن يعلم بان هذا السؤال محرم لم يخطر بباله أن هذا السؤال داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعارض عنده الأمران في البداية وظن أن كلامه يدخل في قوله وأهلك ثم تبين له بعد ذلك أنه داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وفي النهاية فيل يا نوح ضد سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فسلام عليه وعلى المؤمنين الذين كانوا معه وعلى ذريته المسلمه الى يوم القيامه تلك من انباء الغيب لوحيها اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا اصبر ان العاقبه للمتقين لقد حصلت هذه القصه بروائع من البيان والبلاغه واساليب عظيمه في التعبير واللغه لقد كانت تلك الامواج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وصورت لنا استيقاظ الابوهه الملهوفه وهي تهتف بالولد الشارد يا بني ارسم معنا ولا تكن مع الكافرين ينهاه ان يكون مع الرفقه السيئه فانه سيهلك معهم ويصور لنا القران الكريم اغترار الشاب الضال من ساسر بفتوته وقوته هذا الغرور الجرثومه التي تاتي بالحادث المفاجئ الذي يقضي على احلام الشباب قال سااوي الى جبل يعصمني من الموت غرور والعياذ بالله والابوه المدركه لحقيقه الامر ترسل النداء الاخير الى ذلك الولد العاق قائله لا عاصمه اليوم من امر الله الا من رحم الجبل لا يقف امام اراده الله ولا يصد عنك امر الله إذا كان قضاء الله وقدره نازلا فلا جبال تنفع ولا مخابئ ولا حامل ولا أحد ينفع إلا من رحم الله الذين يظنون الأسباب المادية مانع من نزول القضاء الله وقدره مخطئون كثيرا إن هذا خلل في العقيدة لذلك كان الدعاء النبوي لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك يقطع الحوار بين الاب والابن وفي لحظه من الحوار تاتي هذه الموجه القاطعه لتحسم الموقف وتحال بينهما الموت فكان من المغرقين انتهت سلك العجرفه والتكبر والغرور بموجه واحده عافيه ارسلها الله على ذلك الابن الظالم ويتم الانفصال التام بين الاب والابن وتستمر الاحداث الجاريه وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء تنفذ الارض والسماء امر الله يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي اوامر ثلاثيه كيف تستجيب هذه الجمادات لله سبحانه وتعالى امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وهكذا اوامر الله النازله لا تستعصي لا يمكن ان يصمد امامها شيء وقيل بعدا للقوم الظالمين لعنوا ذهبوا انتهوا لا يستحقون ذكرى الا من يتعظ بحالهم وهدات العاصفه وسكن الهول واستوت على الجودي وخيم السكون وتصور لنا الآيات في قام لهفة الأب المفجوع بهذا الولد ونادى نوح ربه ذلك النجاء مبعثه تلك الفاجعة التي حلت بهذا الأب عندما يرى ولده قد اتلعت في الأموال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعدتني بنجاح أهلي وابني من اهلي يستنجز ربه ويطلب منه تحقيق الوعد وليس بغريب ان تستيقظ عواطف الابوه في نفس نوح فان الاباء قد جبنوا على حب الاولاد وانما اولادنا بيننا اطفالنا تمشي على الارض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض ولكن ياتي الخطاب الالهي لنوح عليه السلام حاسما قويا موضحا الميزان الحقيقي والعلاقه الحقيقيه انها علاقه العقيده هي الاساس وما سواها اذا خالفها زاهد قال ينوح انه ليس من اهلك انه ليس من اهلك ان هناك درسا قويا تنطوي عليه هذه الايات وهي ان النسب والدم ليس هو الصله الاقوى بين الناس انما صله العقيده الابن الكافر على الاب ان يتبرأ منه لم تعد الصلة قائمه هنا عندما يكون الكفر ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ما هي العروه الوثقه انها العقيده ليست النسب ولا الدم ان الوسائط ان الوسائغ تهون كلها امام وشيجه العقيده فتتحطم شائجه الدم والنسب والارض والوطن والقوم والعشيره واللون واللغه والجنس والعنصر والحرفه والطبقه اذا قطعت وشيجه الايمان انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين وقد كان النهي صريحا في القران ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا إذا كان الكفر حاصلا فلا دعاء لهم بالمغفرة ولا بالرحمة لقد انقطعت العلاقة قد ابتلى الداعي بقومه وأصدقائه وأقرب الناس إليه لقد ابتلي نوح عليه السلام بزوجة خائنه لكن خيانتها كانت في الدين وليست في الفراش كانت من خيانتها انها تفشي اخبار نوح واسراره لاعدائه وتخبرهم من الذي اسلم من قومه ليأخذوه فيعذبوه لقد استولى نوح عليه السلام باقرب الناس اليه ايضا بولده الذي تمرد عليه ولم يكن في جانب الحق ان وجود الاب الذي يساعد ابنه في امور الدين والاسلام امنيه عظيمه ولكن عندما يجتهد الاب فيقدر الله امرا اخر ينبغي على الاب ان يصبر على الاثره على الاب ان يحسن التربيه ويحسن العمل والدعوه وانذر عشيرتك الاقربين ويبدا باقربائه اولى الناس بالخير لكن اذا لم يختب الله لهم الهدايه ثمن الذي يملك لهم الهدايه ان هذه القصه توضح لنا بان الانسان قد يبتلى بزوجة كافره او عاصيه لكن عليه ان يستمر في دعوتها اذا ياس منها تخلص منها واذا كانت سافره فالا الاسلام قد جاء بقواعد في زواج المسلم بالكافرات فحرم على المسلم ان يتزوج كافره من غير اهل الكتاب وكانت نهايه ابراهيم نوح ادخل النار مع الداخلين فهل شفع لها زوجها ابدا لان الله لا يقصر ان يشرك به لا ينصر ان يشرك به سبحانه وتعالى تعلمنا هذه الايات درسا عظيما في الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ان الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين ولو كانوا اقرب الناس تعلمنا هذه الايات ان الله عز وجل ينجي المؤمنين وان الذي يستمسك بعروه الله الوثقه فإن الله ينجيه كذلك تعلمنا الآيات بالاستمرار في الدعوة إلى آخر لحظة يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين لا عاصم اليوم من أمر الله إلى آخر لحظة وهو يدعوه الأب متأثر جدا لحال هذا الولد الشارك يحاول فيه إلى آخر لحظة وهذا هو الحنان الحقيقي والعطف الحقيقي ان تستمر دعمه دعوه الولد الضال الى اخر لحظه وكذلك تطالعنا صوره الجمادات السماء والارض التي تكلف امر الله التي تستجيب للتكليف وامامر الله سبحانه وتعالى والله خلق فيها الادراك لمعارفته فيه ما يامر به عز وجل وسخرنا مع جود الجبال يسبح لنا واني شيء الا يسبح بحمدك ولا كن لا تسقهون تسبيحا هذه الايه فيها دروس عظيمه في انزال الله للامر فقال تعالى وقضى الامر انتهى كل شيء قضاء الله وقع قدر الله لا راد له ولا مانع سبحانه وتعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت القضيه ان المؤمن يبتلى على قدر ايمانه والانبياء اكثر الناس ابتلاءا وها هو نوح يبتلى بقومه وصدودهم وعثوهم وايذائهم وسخريتهم وبالزوجة الكافرة وبالولد الضال ويصبر نوح عليه السلام وكذلك نلاحظ اجب السؤال وحسن المعامله للرب والادب مع الله سبحانه وتعالى عندما يقول نوح عليه السلام وانت احكم الحاكمين بالرغم من سؤالي عن ولده عن موت ولده لكنه متاكد على ربه وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وعندما يعلم انه اخطا انه عمل غير صالح فعند ذلك يستعيذ بالله ان يساله ما ليس له به علم يستعيذ به ان يساله ما ليس له به علم وتهو هكذا تأتي هذه الآيات لتكرر الحقائق لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجدون من حاجد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وكذلك فإن الله لا يحابي نبيا على حساب الدين والعقيدة حتى النبي لا محاباته بل إن الله تعالى يخبرهم بأمور جيدة وهي شاقه على انفسهم لكن ليبين له لهم الميزان الحقيقي عنده والذي علي الصلاه والسلام اخبر ان امه في النار واباه في النار وعبد المطلب وابو طالب في النار الذي اعانه وساعده في ضحضاح قال ابو طالب في ضحضاح من النار اذا المساله عند الله هي مساله العقيده هذه هيصله وهذا هو الميزان ولا يمكن للقرابة أن تشفع ولا أن تنفع إذا كانت العلاقة قد انقطعت بكفر هؤلاء وعلى الداعي أن يصبر ولا يعلم أين الخير فيسير بغير يأس ولا قنوب وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وكذلك فإن نوحا عليه السلام وعسى أن تحب شيئا لما ركب في هذه السفينة كانت تلك السفينة وسيلة في النجاح وقد يقول قائل وما تغني السفينة في أمواج كالجبال أمواج كالجبال لكن الله عز وجل يعلم عباده الأخذ بالأسباب علمهم علم نوح صنعة السفينة فصنعتها وكانت أيدي المؤمنين وكانت تلك أول سفينة تعرفها البشرية وجعلها الله تذكرة وعبرة لمن يأتي بعد ذلك من الأجيال حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وامتنى الله على البشرية أنه حمل أباهم الذي جاءوا من نسبه وهو نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين إن هذه السفينة تذكرنا لما قال الإمام مالك وغيره السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غلق ينبغي علينا ان نلزم سفينه الدين وان نركب سفينه السنه في هذه الامواج المتلاطمه من البدع والكفر الذي يعج بها العالم ان سفينه السنه وسفينه الدين والاسلام هي التي تنجينا باذن الله تعالى من امواج الكفر والطغيان ان البقاء مع الرفقه الصالحه المؤمنه من اسباب النجاح ولذلك فان نوحا ومن معه من المؤمنين كانوا رفه وكانت تفضل الله على البشريه بحفظ البهائم والحيوانات لهم حتى اذا فني من على الارض يكون تكون هذه البهائم والحيوانات منها يحصل التناسل ايضا لصالح هؤلاء البشر نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل رضاط العقيده هو الذي يجمعنا وان نكون من المتآخين في دينه ونصرة شريعته والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد